لَهُمْ فِيهَا مَا يشاءون كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ يَا حَيَّ رَحِيمُ قَدْ أَتَيْنَا رَبَّنَا وَرَجَعْنَا إِلَيْهِ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 تُنْجددًا للِلِ وَهُم دَخِرون وَلِله يَسجُدُ مَا فيِي السمواتِ وَماَا فِي, وما في الأررضِ مِنْ دََّت وَمَلائِكَ وَالْمَلائِكَةُوغُم والملائكة لا يَسْتَكبرُِون. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ